كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيد منكي تضليل وأرسل عليهم طيرا أدابيل ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعص مأكول الله أكبر الله أكبر سمع الله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 في قريش انا في رحله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن ربنا ولك الحمد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 اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا الله اكبر الله اكبر سمع الله من من حوله ربنا ولك الحمد اللهم اياك نعبد وnek نصلي ونسجد و نسعى ونحفد نرجو رحمتك نرجو رحمتك نرجو رحمتك ونخشى عذابه إن عذابكم جد من الكفار الحيط اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجبر دعواتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد أنسمتنا واصلح شقيمت قلوبنا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعنايم مغفرتك وعنايم مغفرتك نامة من, من كل ايث ولامه من كل مر والفوز بالجنه والفوز بالجنه والفوز بالجنه والنجاة من النار والنجاة من النار يا اخي يا اخي برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تتلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعذلك من الشر كله عاجله وآجله ما منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وأن تغفر لنا وترحمنا إذا رتب عبادك فتنة فاقبرنا إليك غير مفتونين اللهم إلا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ومجاحا يتبع مفلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضانا اللهم إلا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد قرة عين لا تنقطع ومرافقة نبينا يا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلق اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم طهر قلوبنا من النفا. من وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما في السدور اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافسح بها ضيق ملاحدنا وارحم في موقف العرض عليك ذل مقام اذهب بنا على الصراط اقدامنا وننجينا من كرب يوم القيامه وبيض وجوهنا يوم تبياض وجوه وتسواد وجوه اللهم ارحم جميعا موت المسلمين اللهم ارحم جميع موت المسلمين اللهم اغفر لهم ورحمهم وعافهم وعفو عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ووصلهم بالماء والثمج والبرد ولقهم من الذنوب والخطايا كما يلقى ثوب الأبيض من الذنس اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم عجل بالفرج والنصر لإخواننا في الشام اللهم عجل بالفرج والنصر لاخواننا في الشام اللهم عجل لهم بالنصر والفرج يا كريم, يا كريم يا كريم دعوناك يا ربنا دعوناك يا ربنا دعوناك يا ربنا, ربنا فجعلها ساعه طهر المسجد الأقصى من رجس يهود اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس يهود اللهم عليك باليهود الغاصبين والصهاينة الغادرين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا كاشف الغمور يا كاشف الغمور يا دافع الهموم فرج هم المهمومين وفرج هم المهمومين ولفز كرب المكروبين وقضي الزين عن المدينين واشف مرضانا ومرض المسلمين وبك أسرانا وأسر المسلمين يا أرحم الراحمين اللهم آدم الحرمين الشريفين أمنها ورخاءها وعزها واستقرارها اللهم اكتب إمامنا وولي أمرنا قادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى وخذنا صيحه للبرج والتقوى اللهم اكتبه وولي عهده وإخوانه وأعوانه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين اللهم من على جميع أوطان المسلمين بالأمن والرخاء يا سميع الدعاء اللهم الرحيم يا رحمن الله ماتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعفاتك من عقوبتك وبك من لا نحصي فنان عليك أنت كما أثميت على نفسك اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصح